مع الشيخ أبي إسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكري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 كيف لو أدرك عروة زماننا وهكذا رواة الحديث كل واحد يتلو هذا البيت يقول يا ويحة فلان كيف لو أدرك زماننا فأنا أقول يعني كيف لو أدرك أبو حازم زماننا هذا شيء نحن نراه يعني ألم يقص قلبك يوما من الأيام وتحجر الدمع في عينيك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 حد ما وصل بيت الحسن البصري طرق الباب خرجت الجارية انت مين قال انا ميمون ابن مهران فقالت له يا شقي ما ابقاك الى هذا الزمان السوء انت لسه عايش لحد ما ادركت الزمان السيء ده لانه ميمون مكلوم القلب مجروح قلبه مجروح اول ما سمع الكلمة دي من البنت بكى والفضيل ابن عياض له كلمة جميلة يقول إذا قرح القلب نديت له العينان هو الواحد عيط ليه بسرعة تقول له اتق الله يعيط أو يعمل أي حاجة تدل على أن ننفع للكلام زي مالك ابن مغول رحمه الله قال له رجل اتق الله فوضع خده على الأرض هو شاف الندال انفعال الطبيعي للكلمة العظيمة دي اتق الله وضع خداه على الارض لما واحد يقال اتق الله يعيط على طول طب ذا لماذا يبكي قلبه مجروح جاهز الفضالي يقول اذا قرح القلب كان فيه قرحة يعني نديت له العينان تايعين بالدم على طول فلان ميمون مقروح القلب اول ما البنت قالته كده يا شقي ما ابقاك الى هذا الزمن السوء بكى وعلى نحيبه أول ما على نحيبه الحسن داخل الدار وطلع يشوف مين اللي بعيد فإذا ميمون ابن مهران فالتزمه أخذ بالعناقه يعني ودخل معه الدار فقال ميمونه يا أبا سعيد بيكلم الحسن يعني أبو سعيد كنية الحسن البصل يا أبا سعيد إني آنست في قلبي غلظة فاستلن لي كل شيئا يلينه أفأصوم له يا أبا سعيد يعني الإنسان لأن الإيمان يزيد وينقص فالإنسان لما يلاقي هذه الغلظة في قلبي يعمل أي أعمل من أعمال البر لعل الله عز وجل يتقبل هذا ويفتع عليه ويزيل العلة في قلبه إني آنست في قلبي غلظة فاستلن لي أي كل شيئا يلينه أفأصوم له يا أبا سعيد فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون الآيات دي من آخر سورة الشعراء أول ما تلاها الحسن أغشي على ميمون فقد الوعي أول ما قال له مش قلت لك قلبه جاهز مقروح القلب عايز بس حدي يلطه كده يلمسه بس أول ما قرأ هذه الآيات أغشي عليه طبعا لما أغشي عليه الحسن البصري سابه دخل الداره وكمان برضو الآيات أثرت في الحسن بعد مدة أفاق ميمون الجرياز علانة طبعا سيدها برضو دخل في نوبة من البكاء ولا نوبة من الحزن والانفعال والكلام ده فجت لأتوفاء كده قالت لهم اخرج فإنكم أزعجتم الشيخة سائرة اليوم يعني عكرتوا عليه النهار بحاله لما جيت تقول له كلمتين أرى الآيتين دول النهار بتاعه خلاص راح طبعا فميمون ابن مهران أخذ عمر ابنه وخرجه من الدهر وهو بقى ماشي معاه حطت إيده في إيده بيتعكز عليه فعمر ابن ميمون بيقول يقول لابيه يا ابتي هذا هو الحسن كل شويه الحسن الحسن الحسن الهواء اللي ايه يعني اياته ما ما قالش حاجه يعني كبيره يعني هذا هو الحسن لقد كنت اظنه اكبر من ذلك يعني هيقول لنا كلام من كلام الحسن المعروف بقى انهم وانهم لجت بهم البرازين وتقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبى الله إلا أن يذل من عصاه ويقول هانوا عليه فعصوه ولو عز عليه لعصمهم كلام الحسن الكلام الجميل يعني المعروف من كلام الحسن فعمر بقى فكر بأنه يعني هيعد بقى يقول بقى خطبة بقى يعني ما قال قال كنت أظنه أكبر من ذلك قال عمر فضربني أبي في صدري وقال يا ابني لقد تلى عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيه الكلمة والجرح يعني هذه الآيات لا تلابس سمعك إلا وتجرح قلبك أفرأيت إن تعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون العذاب أو المساءلة هو من النهاردة متمتع في الدنيا ملك مطاع يلبس التاج إذا أشار الكل تحت الرجلين إذا مشى الكل أمامه الكل وراه الكلام ده إذا تمنى أية أمنية يلاقيها فورا لا مرض في يوم من الأيام ولا احتاج في يوم من الأيام ولا أمر بأمر تقيل له لا في يوم من الأيام غاب كم سنة يعني في الحياة الدنيا دي ميت سنة عاش ميت سنة يعني ميتين سنة تلتميت سنة وبعدين يموت يدخل تحت تح في القبر ألف سنة ألفين سنة ثلاثة الله أعلم وبعدين يقوم اليوم طوله خمسين ألف سنة عريان جوعان عطشان العرق بتاعه ممكن يبقى واصل لحد دماغه وشايف الناس بتتطير الصحف ده رايح النار وده رايح الجنة وهو مرعوب أفئدتهم هواء يعني ما قلب في سدره طار قلب طار من الرعب وفي الآخر ياخد كتابه بالشمال يدخل النار أه أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون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 ما صبر هؤلاء على الحياة إلا أنهم موتى لا يشعرون ولو كان عندهم قدر من الحياة ما استطعم الحياة فيبقى الليسان إذا عرض له قسوة قلب شعر أنه يقرأ القرآن ولا يتأثر به مش لازم مرة ولا مرتين وثلاثة لكن صار ديدنا له يقرأ القرآن زي يكون بيرا جرنان اهو كلام وخلص اذا شعر بهذا ينبغي ان يبحث عن طبيب يجلو علته قال عبدالله ابن المبارك الامام المبارك رحمه الله كانت اذا ضاقت بنا الارض وساءت منا الظنون نذهب الى الفضيل ابن عياد ننظر إليه ثم نرجع بس كفاية عليه يطالع وجه الفضيل ابن عياض وكان الرائي إذا رأى الفضيل رأى وجه امرأة ثكلة حزين عنده انكسار كامل ودائم الفضيل ده حاجة كبيرة اوي اوي وهذه امة مجيدة فيها مثل الفضيل الملايين فيها مثل الفضيل الملايين ممن يستمطر بدعائه القطر وممن لو اقسم على الله لا ابرة لكن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 يا سيرة الخلفاء والنبناء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرين بالمسنة سَنَخْلَفُ الْفَائَ وَالنُّبْلَاءَ عُودِي جَدِّدِي فِي الْقَلْبِ أن